ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقال الضعفات الذين استكبروا اننا كنا لكم تبع فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهاديناكم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 فان إلا ان دعوتكم فاستذبحتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرفكم وما انتم بمصرفي إن 119. كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 110. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تبري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم قال الذين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء